هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرج منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعا أيديكم وأرد لكم من خلاف ثم لأطلب أنكم أجمعين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 قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من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 من الثمرات لعلهم يذكرون